المرض يسمون الارقاميكا وشر طبعا يحسسوها انهار بورملي ميليس بدونها عرب جميله أو المرض او يعني ايه كلمه ارثور بريبوس ارثور يعني برنامج فليكشن في, في, في, في يعني كده كده الحيوان الوضع ده ولكن هذا المشهد يجب ان تكون في حياتك في الحياتك في المدينه التي تكون في في الحياتك في في المدينه التي تكون في المدينه التي تكون في المدينه التي تكون في المدينه التي تكون في المدينه التي تكون في المدينه الكريب سيلين أشيء إن BTS سيلين هبوش يا بقى مع أمريكا وايد بتطلع أسطور وانا بقول تونا أي مرة الدنيا أمريكا أسطور بسمو أربو تزيز أو كان وايرف أوير لو كان وايسمو أربو وايرف تزيز أربو يعني أسطور هول خد الكي آر من أسطور ويلبي آر من كي و أسطور لما أقول يا آي أرب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 And as I said earlier, went to the hospital where he doesn't need biox� kinds of وكان Please make him feel like يعني مثلا came in a car and stayed during his birth of a reason. Was again في time شهور United States! And I realized before him that she went in gathering شهور and was just لكن إذا كان حظك إذا وجود أو وجود أو في الصين، لا مودع ولا مهرب سلام يعني لأينا هدي بارس، تمام؟ بالأوض حيارات زي كمال زي القصر كمان زي الزرر فزي والله حيارات تانية قولنا ممكن يزرر فيها لأن هذا مرض كان تنفكشن كانت صدت لك عمز لله أهرب خالج فسيغ طور كايزي فوار للبرد كل تجير مرض كايزي فوار ميتايش عليكم ما ولكن في ذلك ايه؟ يشونون ايه حيوانات لأعصر يعني خبّل أبراك بطلقوا عمتلا اي ولكن الموصف هو انها انفتشوس لا يعني, عميق عميق يعني, يعني مثلا موشي في الاولي ولكن الحيوان مثلا الابوس يظلل الابوس ولكن معاشر تتشارك في او كلامك في مع برازيل يقول الفتشل لا من حيوانات يعني مع لا لا هي اللي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 بيعملي اراها او هوش بيعملي بري ماتور يعني طول قبل اوانها فممكن ينشا او ينزل ايه تمام بري ماتور دي او فيرايتي اللي كنت قلتها كانت قلنا عباره عن ايه اشاره الاصل قلت كل ورقه ازيكش لوحدها محدش يسالي الورق فاقل بيتش كده انا هدش عليه كل ميتش محدش يقول انا سالنتها وبعتها كل الناس الناس. مش عايزه صور مش عايزه صور انت بتديكي لسه ان هو ياخد عليكي الصور في, في يعني هنا وهنا بس صور مكانها انا باخدها خلاص دي نوع من الار فاير سيستم اللي عمرك ما حاجه بيسموها زي Transmission Chinese the may on three in a single file and we often don't this page فهي si الهور في زيبرا في مش أول, أول حاجة إن المرض ولكن مشباع نقلوزه في الصيف إنها هشوف المرض نفسه في الصيف لأنها كده وعشان أقول لك ممكن نشوف المرض في الخريف أو في شوفه المرض فسنفكشة نصفتها صليتها في الصيف من معين ولكن the script put up on one's واليوم والجوز يعملوا يليه او يتواجدوا في ورقه استخدمهم أبوش، غير كده مش أي حاجة. تمام؟ يعني من اللي مش مشهور يعني، أصلاً أراد ما شاء في مشكلة، ولكن 60 و 80 و في أي لحظة في حالة، أسرع يا شوف ده لو هو بخصوص الميك ما با عايزش الكلام, الكلام ده مش مشكلة فيه الحيوان اللي عايزه اصور الروبوت ده لايتش هل يمشي ممكن يوصل خالص هلاقي مشاكل في هلاقي الحيوان في اللي تمام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 في فلسفيه حياتي سكر y va a pensar en la luz un poco a menudo y شوفك شايف مش عايز يوصل خالص ولما يقف تحس ان هو عنده تغير هو محرك المراحل الثانيه اللي عاوزين نمشي له الناس عشان ما نبصش في الشغل في الايزوليشن انا عارف ان هو مهارشه كده لكن ممكن نبني ليه عايز يشاور على نفس الراي ويتفرج Every day, every day, every day, I just pray that I get to see you. Every day, I'm counting the أنا أقول لك إنه في مدرسة من كل مدرسة ماذا سمعت طول مدرسة؟ ماذا سمعت طول مدرسة؟ إنه من وقت ما شفت فحوى، إلى رضوان مش مش فرق تلسك أو يعني الأم شفت عليها هذا قلت نر أورشة، إذا طلبنا أورشة نجيبين من كذا ولا كذا ولا كذا، بس من الأذى اللي أنا بقوله اللي فيه حاجة جميلة تسبب أورشة وصارش تسبب أورشة، كيف تسبب معي؟ لازم لازم أنا ييجي شو بتفطر ولا زي؟ لعشان أقول ده اللي الجورجس بيفكر فيه لو رأى الصوف إذا هو رأى مناقيش معينة لكنه مبرر لحظر الأوش ولا يجوز له مشان أي مشكلة ولا سبب لرفضه عليها لذلك سمو الناس بسبرك الأوش تاني التراب تاني الصخرة تاني زي ما أقول لك بس بيجي ولكن في تجربة لكن تمام تكون فيها من الأم صيرة في الأم صيرة وما تقول كنت إلا إلا في في على يا تقول لي أني أثر هي الضغط في ستيج. عشان في الهائي ستيج من على في عشان الدم الحرارة عشان أولى نروح منها عينتي. تخلص سيرة لكن ما كمسي خطرها مخضوظة صادمة هي تقصحت في نظر بس ما لمشت الأحيان كنت تقلص أي مكان مثلا فوقر كنت رأت البارك انها قلت لك من الزرائد اي شان ده لا تقصل بيبقى معين اتنم اتنم اتحاسي وانا خطره اتتعاب عليكم مرحب الفائرين لانتتحاج بها اتحاج وانتبا عارف عليكم الفائرين انت اخوضي بقى عيننا لانت فويا السلالة كان واشتراسة هم معايا the Lord نازل البيت ودلوه ودلوه ودلوه ودلوه ودلوه ودلوه في البيت مش على سبب دي كده ايه اقارن اول مره أو يعني واحده في فبراير 6 وخصاص وواحده في بدايه المرض وواحده ومع مده بدايه المرض بالنسبه للمرض مش ممكن نحس الحراره ممكن كده في عينتين اسطون بينهم لون بعض سريع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 سليمان سلطان، ما فيش أي شيء منكم. كي، اللي عندنا بدون الخبرات اللي عندنا، في العجوز 66. لك هني، اللي عندنا في العجوز 66، والله ما توقع. المرض السريري، واللي عندنا كذا مصابي كذي. المرض العلاجي، واللي عندنا كذا مصابي كذا. المرض العقدي، في ماي سيتي نادي. لكن دلوقتي ما حصلنا الخبرات. كل شيء من الأطرافين عليه. دوماً تعيش بعد كل الجيش الذي أثناء ثلاث حاجات خلها قبل أنت ماذا اسمعه وذاه. لك على هي هي من وفي <تصفيق> المدينه <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> إذا تدري إذا بودت أن تعرف، في تعرف في تعرف تعرف في اللي في bvd, baskets, دي مشاهير وشير برضه تاخدوا بي بي كورد حاجه مشهوره قوي من في في اسمها لوسل برون في شيب والبول البرو في دي التوست كله ده برضه ابشر يا مشهور في في مشهور بس دي